ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأنونكم خبالا ودوا عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون اانتم اولائ تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بكتاب كله واذا نقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانام من الغيظ قل الموت بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور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 فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ كَفِيَكُمْ أَيُّمِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ بَلَى إِنَّكُمْ تَصْبِرُونَ وَتَتَّقُونَ وَيَأْتُوكُم مِن فُورِهِمْ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 وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله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 قد خلت من قبلكم سنا فسيروا في الأرض فاظروا فسيروا فِي الأرض فاظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهو دو وموعقة للمتقين ولا تهنو ولا تحزنوا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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجز الشاكرين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 وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وثبت على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ